وإقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهر فَتَكُونَ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَا وَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِنِهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَن فِي الْأَرْضِ دَمْعٌ عَنَسٌ مُّنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَى نَزَّاعَةً لِّلشَّوَامِ تَدْعُو مَن أَدْبَرَ وَتَوَلَّى وَجَمَعَ فَأَوْعَى إِنَّ الْإِ ولقاهو علان اذا مسه الشر جزع واذا مسه الخير منعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائم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 وعذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفرودهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما بلكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن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 فَذَرُهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُ إِلَىٰ نُصْبٍ يُنفَذُونَ خَاسِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَغْشَىٰهُمْ ذِلَّةٌ